قال فالحق والحق اقول قال فالحق والحق اقول لام لنجئا منك ومن من تبعك منهم اجمعين لام ان منك قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ الله إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ إِنَّ إِلَى اللَّهِ إِيَابَكُمْ الاله لله الدين الخالص الاله لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ام نعبدهم الا ليقربونا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّمَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كفار لو أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّسْتَكْفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّسْتَكْفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ, سبحانه هو الله والله الواحد قها خلق السماوات والارض بالحق خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ أَلَا هُوَ